موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مجت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا إنسان إنك كاتح إلى ربك كدح تلاقين فأنا من أُعطي كتابه بيمينه فسوف يحاسب خصابه يسرى وينقلب إلى أهل مسرى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 وكان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما يزق والقمر إذا اتسق فتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينهون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير أمنون